نادرة نوادر الذكاء والحكمة واحد قال خبرة كان جحا يتولى القضاء فجاءه رجل يستغيث به لأنه وجد طنبوره المسروق مع بائع في السوق وأراد أن يأخذه منه فادعاه السارق لنفسه وأنكره فأرسل جحا في طلب البائع المتهم وسأل صاحب الطنبور عن شهوده فجاءه بشاهدين أحدهم صاحب حانة والآخر ماجن متبطل بغير عمل وشهد الشاهدان بأنهما يعرفان التنبور ويعرفان أنه للمدعي وعلامته أن فيه كسرا بأعلاه ورباطا بأسفله وليست مفاتيحه محكمة الشد والحركة وطابقت العلامة وصف التنبور ولكن السارق طلب تسكية الشاهدين وقال إن شهادة الخمار والماجن لا تقبل في الشريعة قال جحا نعم وأما حين تكون الدعوة على طنبور فالخمار والماجن أصلح للشهود اثنين من راقب الناس كان لجوح ولد يعصيه كلما أمره بعمل ويقول لأبيه وماذا يقول الناس عنا إن عملناه وأراد جوح أن يلقنه درسا ينفعه ويعلمه أن رضا الناس غاية لا تدرك فركب حماره وأمر ابنه أن يتبعه ولم يمض غير خطوات حتى مر ببعض النسوة فشتمناه وقلنا له أيها الرجل أما في قلبك رحمة تركب أنت وتدع الصبي الضعيف يعد ورائك فنزل جحا عن الحمار وأمر ابنه بركوبه ومضى مسافة غير بعيدة ثم مر بجماعة من الشيوخ يستشرقون فدق أحدهم كفا بكف ولفتهم إلى هذا الرجل الأحمق وهو يقول ويعيد لمثل هذا فسد الأبناء وتعلمه عقوق الآباء أيها الرجل تمشي وأنت شيخ وتدعى الدابة لهذا الولد وتطمع بعد ذلك أن تعلمه الأدب والحياء قال جحا لولده أسمع تعال إذن نركب الحمار معه وما هي إلا لحظة حتى مر بهما جماعة من أصدقاء الحيوان صاحوا بهما أما تتقيان الله في هذا الحيوان الهزيل أتركبانه معه وكل منكم يزن من اللحم والشحم يزيد على وزن الحمار قال لجحا لولده الآن نمشي معه ونرسل الحمار أمامنا لنأمن من سوء القاله من النساء والشيوخ وأصدقاء الحيوان وما هي إلا رحظة أخرى حتى مر بهما طائفة من أولاد البلد الخبثاء فجعلوا يعبثون بهما ويقولون لهما والله ما يحق لهذا الحمار إلا أن يركبكما أو تحملاه وتريحاه من وعثاء الطريق فمال جحا إلى شجرة وأخذ منها صرعا متينا وربط فيها بحمار وحمل الصرع من طرف ووضع الطرف الآخر على كاتف ولده فإذا البلد كله وراء هذا الركب العجيب وإذا بالشرطي يصد هذا الزحام ليسوقهما إلى البيمرستان وقال جحا لابنه في طريقهما مع الشرطي هذه يا بني عاقبة من يستمع إلى القيل والقال ولا يعمل عملا إلا ابتغى به مرضات الناس 3- إحصاء المنافقين والرقعاء كان جحى دائما الشكوى من أهل بلده تقول لكل من لقيه منهم أو من الغرباء عنهم أنهم كلهم منافقون رقعاء ولامه هذا وراجعه ذاك فعمد إلى إقناع اللائمين والمناقضين بإسلوبه في الإقناع إسلوب المشاهدة والعيان فخلع باب الدار وحمله على ظهره وقال لأول مناقض له في تشيره بأهل البلد تعال معي وحسك وعند منعطف الطريق صاحبه الصائح من أهل البلد وهو يضحك ما هذا الذي تحمله على ظهرك يا جحة قال جحا لصاحبه هذا واحد أتراه لا يعرف الباب الطويل العريض الذي يسأل عنه أربعة العصا تحمل الأرجو حمل جحا وزه مشوية إلى الأمير وغلبها الجوع ورائحة الشواء في الطريق فأكل إحدى رجليها ثم وضعها بين يدي الأمير فسأله عن الرجل الناقصة أين ذهب؟ قال لم تذهب إلى مكان وإنما الأوز كله برجل واحدة بهذا البلد ثم تقدم بالأمير إلى نافتة القصر وأشار إلى سرب من الأوز قائم على قدم واحدة كعادته في وقت الراحة فدع الأمير بجندي من حراسه وأمره أن يشد على سرب الأوز بعصاه وما كاد يفعل حتى أسرع الأوز يعد هنا وهناك على قدميه قال الأمير أرأيت إن أوز هذا البلد أيضا خلق بقدميه ولم يخلق بقدم واحدة قال جحا: مهلا أيها الأمير لو شد أحد على إنسان بهذه العصا لجرع على أربع خمسة تماطن الله وتستدين جلس جحا يبيع زيتونة فساومتهم امرأة واستكثرت على الزيتون الثمن الذي طلبه وقالت له إذا أردت أن تبيعني بالثمن الذي أخبرتك به مؤجلة فأنت تعرف زوجي وهو فلان ابن فلان وناولها جحا زيتونة لتذوقها وتعرف جودة الصنف وحقه من الثمن واعتذرت بأنها صائمة لأنها مرضت من سنة وأفطرت في شهر رمضان قال جحا الآن بطل الخلاف لا مساومة ولا تأجيل أتراك تماطلين الله سنة ولا تماطلينني ألا إلى يوم القيامة ستة تيمور في الآخرة وسألاه تيمور لينك الطاغية المشهور أين ترى يكون مثواي في الآخرة يا خوجة نصر الدين قال جحع ولم يتردد وأين ترضى أن تكون وإن لم تكن مع جنكيس خان والإسكندر وفرعون والنمرود سبعة ثمن طاغية وسأله تيمور لينك وقد أخذه معه إلى الحمام وخلع ملابسه إلا مئزر يديره على وسطه بكم تشترين الآن لو عرضت عليك في السوق يا خوجة نصر الدين؟ قال بخمسين دينار قال تيمور ويحك إن ثمن هذا المئزر خمسون دينار قال جحا وهذا هو الثمن الذي حسبته تماني الحساب المهبون وأراد تيمور أن يصادر أموال الحاكم بمدينة آق شهر فاتهمه باختلاص أموال الديون وأبرع الحاكم ذمته بالحساب المكتوب على دفاتر الديوان الغلاظ فأخذها تيمور من يده ومزقها وأمره بابتلاعها ثم أحال حكم المدينة إلى الخوجة نصر الدين وحان موعد الحساب فجاءه الخوجة نصر الدين بجلود مطوية نشرها فوجد في طيها رقائق من الخبز مكتوب عليها الحساب بالحلوة قالت مور ما هذا؟ قال الخوجة هذا الذي يحتمله له في جوفي يا سيدي لأنني شيخ فان ولست فتاً ضليع كحاكمك القديم تسعة أيهما أحب إلي؟ وكانت له زوجتان فجلس معهما يتسامر وطلب لهما أن تحرجاه فسألته أيهما أحب إلي؟ قال أنتما معا حبيبتان إلى قلب. قالت لا إنك لا تستطيع أن تضحك منا بهذه المراوغة. فأمامك هذه البركة نخيرك في إغراق احدانا بها فمن منا تلقي بها في الماء الآن وحار في أمره هنيها ثم التفت إلى الزوجة الأولى وقال لها أذكر أنك تعلنت السباحة قديما يا عزيزتي عشر المكان الأمين في الجنازة وسئل أيهما أفضل المسير خلف الجنازة أو المسير أمامها قال لا تكن في النعش وسر حيث تشاء 11. القبلة الأمينة وسئل وماذا يستقبل السائح إذا نزل في الماء فقال يستقبل المكان الذي عليه ملابسه 12. الفضول ولقياه بعض معارفه في الطريق فقال له إني رأيت الساعة رسولا يحمل مائدة حافلة بالطعام الفاخر قال جحا وماذا يعنيني قال صاحبه إنهم يحملونه إلى بيتك قال وماذا يعنيك 13- التقوى المهلكة وسكن في دار وشكى إلى صاحبها أنه يسمع قرقعة في سقفها قال صاحب الدار لا تخف إنه يسبح الله قال وهذا الذي أخشاه تدركه الرقة فيسجد علينا 14- حدود الأبوة وسؤل جحا هل يولد الرجل بعد بلوغ الستين؟ قال يجوز قيل وبعد بلوغ الثمانين؟ قال يجوز قيل وبعد بلوغ المئة قال نعم إذا كان له جار في الأشرين خمستاشر العمامة القارئة وعرض عليه رجل كتابا بالفارسية ليقرأه له فتعلل برضاءة الخط ورد له الكتاب قال صاحب الكتاب محمقا وعلى إذا تضع هذه العمامة على رأسك كأنها الرحة فخلع الشيخ العمامة ووضعها جانبا وقال له دونك العمامة فاسألها فإنها صاحبة العلم الذي تبغيه 16 تحويل الجزاء وصفع رجل جحى على قفاه بعرض الطريق يريد أن يسخر منه أخذ جحى بتلابيبه به إلى القاضي ولم يقبل منه اعتذاره بالخطأ فيه لأنه ظنه من أصدقائه الذين يمازحونه بمثل هذا المزاح السقين وكان الرجل العابث من معارف القاضي فأحب أن ينجيه من العقاب وحكم لجحة أن يصفعه كما صفعه أو يتقبل منه عشر دراهم على سبيل الجزاء أو التعويض وطمع جحة في الدراهم فسأل القاضي أن عليه أمعك الدراهم؟ وفطن صاحبنا لغرض القاضي فقال كلا ولكنني أحضرها بعد قليل من البيت وأذن له القاضي بالانصراف لإحضار الدراهم فذهب ولم يعد وطال الانتظار على جحة أدرك حيلة القاضي واقترب منه كأنه يهمس في أذنه ثم صفعه صفعة عنيفة وقال له وهو ينصر إذا عاد إليك الرجل بالدراهم فخذها حوالة مني إليك 17 دعوة بدليلها ودع الولاية فسأله السامعون عن كرامته فقال أتردون مني الكرامة أعظم من علمي بما في قلوبكم جميعا؟ قالوا وما في قلوبنا؟ قال كلكم تقولون في قلوبكم إنني كذاب 18 من يلد يموت. واستعار حلة كبيرة من جاره ثم أعادها إليه وفيها حلة صغيرة سأله جاره وما هذا قال هذه بنتها ولدتها عندنا فتقبلها جاره ولم ينكر عليه ثم استعارها مرة أخرى ولم يردها فلما سأله عنه قال البقية في حياتك إنها ماتت عندنا في النفاس رحمها الله قال صاحب الحلة متعجبا أيموت النحاس قال جوحة من يلد يموت وقد يموت في النفاس 19- ثمن الضرورة وعطش في طريقه وهو قطع من الماء في الصحراء فمر به أعرابي يحمل القربة عرض عليه جوحة أن يبيعها إياه ولم يقبل بأقل من خمسة دراهم فاشتراها جوحة وجلس يأكل من طعام دسم كان معه واستضاف الأعرابي فأعطاه من الطعام ما أشبعه وأضمأه وسأله شربه من القربة ولم يقبل جحا بأقل من خمسة دراهم وبع الشربة بثمن القربة ثمن الحمار. وضاع حماره فأقسم لا يبيعنه إن وجده ببينار واحد ثم وجده وندم على حلفه ولم يشأ أن يحنث في قسمه فاحتال عليه ليبر باليمين ويحفظ على نفسه ثمن الحمار وعرض الحمار في السوق وقد ربط إلى عنقه حذاء قديمة فجعل ينادي عليه الحمار بدينار والحذاء بعشر الدنانير ولا يباعان على واحد 21 الكرام قليل أمره الوالي أن يعد مجانين البلد فقال بل أعد لك العقلاء ومن عداهم كثيرون لا يحصرون 22 يقضي على القاضي جاء الشرطي برجلين إلى مجلس القضاء وجوحى عند القاضي يحدثه في بعض شؤونه فعرض الشرطي قضية الرجلين وقال أنه وجد في الطريق بين بيتيهما أقفارا ممنوعة ودعا كل منهما أن جاره مطالب بإزالتها لأنه هو الذي وضعها في عرض الطريق وأراد القاضي أن يعبث بجوح ليسخر منه ويفضح دعواه لأنه كان يدعى العلم ويتصدى للإفتاء فأحال عليه القضية وسأله أن يقضي فيها بالحق بين الرجلين فقبل جحا مقترح القاضي وسأل الشرطي هل كانت الأقفار أقرب إلى دار هذا أو دار ذاك؟ قال الشرطي إنها كانت في الوسط بينهما قال جحا إنما يزيلها إذا مولانا القاضي لأنها في الطريق العام ومولانا القاضي هو المسؤول عن المدينة نوادر الحماقة والبلاهة واحد على قدر الوضوء توضأ جحا ولم يكفيه الماء لإتمام وضوءه وبقيت رجلاه اليسرى بغير وضوء وقام يصلي برجله اليمنى ولا يضع اليسرى على الأرض فسألوه ما بالك تقف على رجل واحدة قال الأخرى غير متوضأة أنا مكرر رأى رجلا في الطريق لا يعرفه فتبسط معه في الحديث ورسع الكلفة بعد عبارة أو عبارتين فعجب الرجل وسأله أليك بي معرفة فترفع الكلفها هكذا بيني وبينك؟ قال بل حسبتك أنا لأن ثيابك كثيابي ومشيتك كمشيتي ولكنك لست أنا كما علمت الآن 3- ترويج زوجة وحاول أن يبيع بقرة له فأعياه بيعها فرآه دلال في السوق تكسل له ببيعها إذا أسلمه إياه وأعطاه الجعل المعلوم وقبل جحة فأخذ الدلال ينادي على البقرة ويذكر منافعها ومحاسنها ومنها أنها حبلة في ستة أشهر ثم جاء الخواطب إلى داره يخطبون بنته ويتطلعون إلى محاسنها فتذكر الصفة التي روجت سوق البقرة وقال الخواطب هي كما ترون وزيادة أنها حبلة في شهرها السادس أربع يريح كما يراح ورأوه يركب حمارا ويحمل خرجه على كتفه فضحك منه ورموه بالعبث والدعابة وقال له قائل منهم ألا تعرف كيف تضع الخرج تحتك أو أمامك ولا ترهق نفسك بحمله وإنت راكب قال عدل من الله أراد الحمارة من حمل نفسي بأن أريحه من حمل خرجي خمسة أكبر خوخة وكان في منديله فاكهة وسأله بعضهم ما هذا الذي في منديلك يا جحا؟ قال لا أقول لكم ولكني أعطيكم أكبر خوخة إذا عرفتموه قال السائل إنه خوخ فانطلق فائلا أي ملعون أنباءكم بأمره وهو مصرور ستة أحجية محلولة ورأى بعضهم أن ينتحنه فقال له إن عرفت ما في ميديل أعطيتك واحدة منه تكفي لعمل عجة مليحة قال صفه لي ولا تذكر اسمه قال صاحبه إنه أبيض وفي الوسط صفار قال جوحة الآن عرفته إنه لفتح شوتموه جزر سبعة الحمد لله وضاع حماره فتفق يصيح وهو يسأل الناس عنه ضاع الحمار الحمد لله قيل له فهل تحمل الله على ضياعه؟ قال نعم لو أنني كنت أركبه لضعت معه ولم أجد نفسي تمانية أربعون يوما من رمضان وكان من عادته إذا صام يوما في رمضان أن يلقي بحصاه في جرة، ورأته ابنته فألقت في الجرة ملء كفيها من الحصى، وهي تظن أنها تساعده، وسأله الجيران يوما كم بقي من رمضان؟ قال أما ما بقي فلا أعرفه، ولكني عالم بما مضى من أيامه، ثم عد الحصى فزاد على مئة وعشرين حصاه، قال بينه وبين نفسه لو أنبأتهم بهذا العدد لسخروا مني، ولكني أنزل به إلى الأربعين، ثم خرج لهم يقول مضى من الشهر أربعون يوما على التقريب وتضحكوا منه وتضحكوا منهم وهو يقول إنه شهر طويل على الصائمين فماذا تصنعون لو أنبأتكم بالعدد الصحيح؟ 9- الشمس والقمر فسألوه أيهما أنفع الشمس أو القمر؟ فلم يتمهل وأجابهم بيقين إنه القمر ولا مراء فسألوه ولما؟ قال لأن الشمس تطلع في النهار حين يستغني عنها الناس وأما القمر فلا يطلع إلا في الظلام على حين الحاجة إلي 10- البحث في النور ورأوه يبحث في أرض لا شيء فيها فسألوه عما تبحث قال خاتم سقط مني قالوا وهل سقط هنا وليس في الأرض أثر للخواتم قال بل سقط في الزقاق الذي هناك قالوا وما بالك لا تبحث عنه حيث سقط قال وَأَيُّ جَدْوَى لِلْبَحْثِ فِي الظلام؟ أحد عشر حمار أمسوخ اشترى حمارا وقداده بزمام طويل فتغفله للصان ذهب أحدهما بالحمار وربط الآخر نفسه في مكانه والتفت جوحى فرأى إنسانا في مكان الحمار فاستعاذ بالله وسأله أين الحمار قال أنا الحمار أعادني الله إنسانا ببركاتك كما كنت بعد أن مسخت حمارا لدعاء والدتي علي فبارك له جحا وأطلقه وهو يصير بطاعة أميه ويحذره العودة إلى إغضابها وجرى الغضب من الله عليه بدعائها ثم عاد إلى السوق بعد بره ليشتري حمارا غير ذلك الإنسان الممسوخ ورأى الحمار بعينه في يد الدلال فمال على أدنه وهمس فيها قائلا لن تنفعك بركتي بعد نصفتي ولن أشتريك وأنت بهذا العصيان 12 نصف بنس وتتم الدار. وكان يشارك على دار فبع نصفها الذي يملكه ليشتري بثمن النصف الآخر وتخلص له الدار بغير شريك دابة على رمح ونمث الخلاء ومعه وكاز طويل ركزه ووضع سرة النقود على رأسه لكي لا ينالها أحد ورأاه لس وعرف غفلته فأخذ النقود ووضع في موضعها روث دابة وتيقظ جحى فوجد الرغف في مكان السرة ولم يعجب بسرقة النقود ولكنه عجب للدابة التي استطاعت أن تصعد على الوكاز لتصنع به ذلك الصميع 14 مكافأة معقولة وحمل إلى تيمور رمانات باكورة ظهرت في غير اوانها ورضي عنه تيمور وأرضاه ثم طمع في جائزة من الأخرى فجمع رؤوسا من اللفت ليهديها إليه فقال له بعض جيرانه إن اللفت لا يصلح لإهداء الملوك فذهب إليه بنخبة من التين فهو ألطف وأحلى واستكبر تيمور أن يهدى إليه تين وهو يملأ الأسواق وأحب أن يكف جحا عن طمعه فأمر الجند أن يقذفوه بالتين واحده بعد واحده فوقف جحا يتلقى الضربات على رأسه وعلى وجهه وعلى عينيه وأنفه وهو يضحك ويدعو للجار الذي أزدى إليه النصيحة الصادقة واشتد عجب تيمور من ضحكه ودعائه فأمر الجند أن يمسكه عن ضربه ليسأله عن سر ذلك الضحك وذلك الدعاء قال إنه سر عظيم لو كان اللفت في موضع هذا التين لتهشم رأسي وانفقت عيناي خمسة عشر بروج نامية وسألوه ما طالع نجمك؟ قال ولدت والشمس في برج التيس قالوا لا يوجد في السماء برج يسمى برج التيس ولكنك تعني برج الجدي قال من مولدي إلى اليوم لا يصبح الجدي تيسم 16 كيف يعرف يمينه وانطفقت شمعة في داره وطلبت منه زوجته أن يناولها إياها من يمينه قال يا حمقاء، وكيف أعرف يميني من شمالي في هذا الظلام 17 أدب مع التلاميذ وركب بغلته مستدبر رأسها فسأله تلاميذه لماذا لا تعتدل في ركوبك يا مولانا؟ قال هذا هو الاعتدال يدير ظهري لرأس البغلة ولا يديره لرأس الآدم لهم 18- يسمع صوته من بعيد فرأوه يوما وهو يغني ويجري فسألوه ما بالك تغني وتجري قال أحب أن أسمع صوتي من بعيد 19- لماذا ينتشرون؟ سألوه لماذا ينتشر الناس في جوانب الأرض ولماذا يذهبون ذات اليمين وذات اليسار كل صباح فتأمل قليلا ثم قال لو ذهبوا إلى ناحية واحدة لمالت بهم الأرض وانكفأت بهم في هاوية ليس لها قرار أشرين لماذا لا تأكل ومر بفرن تتصاعد منه رائحة الخبز الساخن وهو يشتهيه ولا يقدر عليه لخلو يده فاتجه إلى الفران وسأله ألك كل هذه الرغفان؟ قال نعم قال ولماذا لا تأكلها يا أحمق؟ نوادر التحامق والتباله وهذه نوادر منسوبة إلى جحا تتوصف بين الحكمة البينة والحماقة البينة لا في اختيارها على النوادر التي يصطنع فيها الحماقة ويتكلفها كأنه يمثلها ويستعيرها ولكننا نختار من هذه النوادر كما نختار من النوادر التي لا تحسب طبيعتها من الحكمة ولا تحسب من الحماقة ولكنها تتوسط بينهما وتغلب عليها هذه المرة وتلك مرة أخرى وكلها قد نسبت إلى جحا كما نسبت بموضوعها أو بمغزها إلى ذوي السمع الفكاهية من أمثاله واحد أحمق وأحمقان رأى الطحان يأخذ من قفف الناس ويضع في قفته فصاح به ما هذا يا جحة قال جحا لا تؤخذني فإنني رجل أحمق قال الطحان لو كنت أحمق لأخذت من قفتك ووضعت في قفف الناس قال ويحك أنا أحمق واحد ولو صنعت كما تقول لكنت أنت أحمقين اثنين ما لا يغتفر ولقيه بعضهم يلهو فقال له أنت هنا تلهو ومرأتاك تقطع إحداهما الأخرى ولم يشأ أن يدعم مجلسه فسأل الرجل متضاحكا أقالت إحداهما للأخرى شيئا متعلقا بالعمر قال كلا قال إذن لا داعي للوساطة فإنها مشكلة سليمة ثلاثة مرق مرق المرق جاءه ضيف ريسي ومعه أرنب فأكرمه وشايعه كما استقبله بالحفاوة والتحية ثم مضى أسبوع وجاءه ضيف من بلدة صاحب الأرنب وقال له إنه جاره القريب ثم مضى أسبوع أو أسبوعان وجاءهم من تلك البلدة جيران كثيرة يزعمون جميعا أنهم جيران الرجل في داره أو حقله أو دار أحد من أهله فإجلسهم جميعا على السماط وجاء بطسط كبير فيه ماء غال وأومى إليهم قائلا تفضلوا فكلوا من مرق مرق الأرنب يا جيران جيران صاحب الأرنب المشؤون أربعة غلبل ولك البلاب وصعد على شجرة يقطف من ثمرها حضر صاحب البستان وفاجأه وهو على تلك الحال قال صاحب البستان من أنت يا هذا قال جحا: أنا بلبل أتنقل على الأفصان قال صاحب البستان أسمعنا إذن من غنائك أيها البلبل العجيب فتغنى جحا بصوت لا يسمع ولا يشبه تغريد البلبل وقال صاحب البستان ما هذا بتغريد بلابل قال جحا: هاتها وأسمع لم تقل أني بلبل عجيب خمسة مصيبة أكبر من مصيبة ونظر طيمور إلى وجهه في المرآة بعد أن تنعم وتعود معيشة القصور انقبض لمنظره القبيح ولمح وزيره قباضه فأخذ يواسيه على عادة الوزراء بما يسري عنه وقال له فيما قال مثلك أيها الخاقان الأعظم لا يأس على جمال الوجوه وقد أعطاك الله بسطة في الجسم وبسطة في القوة وبسطة في الثروة والسلطان وإنما يأس على جمال الوجوه النساء وأشبه النساء من الرجال فانبسطت أسارير الطاغية وابتسم راضيا عما قاله الوزير ولكنه التفت إلى الخوجة نصر الدين فرأاه يبكي ويستخرج في البكاء قال له ما خطبك يا خوجة نصر الدين أنا صاحب المصيبة تسليت وأنت تأبى أن تتسلى قال جحا معذرة يا مولاي إن مصيبتي أكبر من مصيبتك أضعاف مضاعفة أنت نظرت إلى وجهك مرة فانقبط فماذا أصنع أنا الذي أنظر إليك بالليل والنهار مرات ستة نقل دخل لص منزله وحمل بعض أثافه فحمل هو بقية الأثاف حتى دخل وراء اللص إلى داره ونظر اللص وراءه فرأاه يدخل الدار فسأله من أنت يا هذا قال أنا صاحب هذه الدار التي نقلتنا إليها سبعة كلهم محقون اختصم رجلان من أصدقائه وجاءه أحدهما يعرض عليه شكواه فقال له إنك محق في شكواك أيها الصديق وجاءه الصديق الثاني في اليوم التالي وعرض عليه شكواه فقال له كما قال لخصمه أنت محق أيها الصديق وكانت امرأتاه تسمع القصتين، وسخرت منه قائلة يا لك من منافق خصمان مختلفان وكلاهما محق في شكواه قال ولماذا تغضبين أنت محقة أيضا فيما تقولين تمانية تنقلب الدنيا وأراد أن يتزوج فبنى دارا تتسع له ولأهله وطلب من النجار أن يجعل خشب السقوف على أرض الحجرات ويجعل خشب الأرض على السقوف فراجعه النجار دهشا ولم يفهم ما يعنيه قال جحع أما علمت يا هذا أن المرأة إذا دخلت مكانا جعلت عليها وسافله؟ اقلب هذا المكان الآن يعتدل بعد الزواج 9- خروف على عيبه وأرسله أبوه يشتري له رأس خروف مشويا بأقل من ثمنه فأكل في الطريق لسانه ثم راودته نفسه فأكل عينيه ثم أكل أذنيه ثم أكل شواته جلدة رأسه ومخه وذهب به إلى بيت أبيه الجمجمة ناخرة فجعل أبوه يقلبها ويسأل أين مخه فيقول جحا كان مجنون بغير عقل، فيسأله وأين عيناه؟ فيقول جحا كان عامة، فيسأله وأين شواته قال جحا كان أقرع، فيسأله أين لسانه فيقول كان أخرس أعجم، قال أبوه فذهب رضه إلى صاحبه، قال إنما اشتريته بقليل الثمن على البراءة من كل عيب. عشرة العقاب قبل الذنب وناول بنته الصغيرة جرة تملأها وحذرها أن تكسرها وأنذرها لأن كسرتها لا يصفعنها هكذا وأرضف الإنذار على الإثر بصفعة قوية أبكتها فنظر إليها عابر طريق ولامه على ضرب البنت الصغيرة في غير جريرة وقال له أتضربها قبل أن تكسرها قال يا أحمق إنما أضربها لتعرف ألم العقاب فتحذرها وأما بعد كسر الجرة فما الفائدة من ضربها أحد عشر العائل الأكبر سأله الأمير كم عيالك قال سبعة فأعطاه لكل من عياله مئة درهم وخرج جوحة ثم عاد إليه على الأثر وهو يقول نسيت واحدا أيها الأمير أنفق من مالي عليه كما أنفق على هؤلاء قال الأمير من يكون يا ترى قال أنا أكبر عيالي أيها الأمير اثنى عشر يأكلون بالضر وذهب إلى قونية فاعترضته في طريقه دكان حلوى طورت فيه أصناف الفطائر والساكهة المسكرة صابحة شهية فأهوى عليها يأكل منها بلا استئذان وأهوى صاحب الدكان عليه بالعصا يريد أن يحول بينه وبين حلواه فتغاب جحا وراح يثني عليه ويثني على أهل قونية ولم يزل يقول يا لكم يا أهل قونية من قوم كرام تطعمون الناس بالعصا والكرباج 13- ماذا يفعل الحذاء؟ ولبس حذاء جديد فنظر إليه بعض الشطار وأرادوا أن يحتالوا عليه ليسرقوه فسألوه أتستطيع أن تصعد على هذه الشجرة وتأتي بشيء من سمرها؟ قال نعم فكم جعلتم؟ فأعطوه ما تيسر لهم وانتظروا أن يخلع حذاءه ليصعد فلم يفعل بل صعد على الشجرة ومع حذاءه تحت إبطة قالوا وماذا تصنع بالحذاء على الشجرة؟ قال إذا ألقيت إليكم الثمر فماذا يعنيكم من الحذاء أما أنا فلعلي أجل لي طريق سفر من أعلى الشجرة فأذهب ولا أعود إليكم 14- لو لاك يا وذهب إلى وليمة بثياب العمل فطرده الخدم من الباب فعاد إليهم بثيابه المدخرة وعليه حلة من القلل التي يخلعها عليه الأمراء فأكرموه وتقدموه إلى مكان المائدة فغمس كماه في الصحاف واحدة بعد واحدة وتفق يقول له كأنه يناجيه: كل كل يا كمي فلولاك ما وصلت إلى هذا الطعام 15 ماذا أضاعت وقيل له إن امرأتك أضاعت عقلها فأطرق يتأمل وقام إلى داره يبحث فيها قالوا ماذا تصنع يا جحا؟ قال إنكم تقولون أنها أضاعت شيئا ولن يكون ذلك الشيء عقلها فإنني لا أعرف لها عقلا تضيعه ستة عشر بالدور وقيل له إن امرأتك تتردد على البيوت وتطيل المكث فيها قال غير صحيح ولو كان صحيحا لوصلت لو إلى دارنا سبعة عشر أصدق من الحمار ورجاه بعض جيراني أن يعيره حماره فاعتذر له بذهابه إلى الغيط ثم نهق الحمار وهو يكلمه فاعتبه الجار قائلا أليس هذا حمارك ينهق في الدار وأنت تزعم أنه ذهب إلى الغوط قال سبحان الله تكذبني وتصدق الحمار 18 يصلح لكل شيء وسأل امرأته وقد جاءها برطل من اللح لماذا يصلح هذا قالت يصلح لكل شيء قال فاطبخ عليه إذن كل شيء 19 قسمة الله اختاره قوم للقسمة بينهم فسألهم أترضون قسمة الله أو قسمة عبيله؟ قالوا بل قسمة الله وأعطى أحدهم درهمين وأعطى الثاني دينارين وأعطى الثالث لحافا وأعطى الرابع سريرا عليه حشية واستبقى سائر تركه بين يديه قالوا ويلك هذه قسمة الله؟ قال انظروا حولكم تفهموا قسمة الله وحكمة الله عشرين منوم موصوف وطلبت منهم رأته أن يعود إليها في طريقه من المشتس جيل بدواء منوم لطفلها الذي يؤرقها بالبكاء والصياح فعاود وليس معه غير الكتاب الذي يقرأه قالت لعلك نسيت الدواء قال معاذ الله هذا هو الدواء وقد جربته اليوم في الكبار فناموا جميعا فجربيه انت في الصغار